لا اله الا القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذ يقولوا وأن الله ليس غللا للعبيد كذب بآل في العون والذين منهم فجلح لها وتوكل على الله وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدموك حسبك الله